فصورة الكهف كلها لا إصلاح بدون مصاحبة لا دعوة بدون مصاحبة لا تربيه بدون مصاحبة لا تعليم شرع بدون مصاحبة لا جهاد ونشر للإسلام في الأرض بدون مصاحبة لا تنمية وضهنة بدون مصاحبة لا بيئة إيمان وعبادة بدون مصاحبة من الآخر كده احنا محتاجين بعض